سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما صلنا في قرية من نبيين إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلى علهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئ الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس سبأ نسق والسراء وقالوا قد مس بغتة وهم لا يشعرون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 فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم فنطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وقال فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر مبين يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجواه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في الرعون قالوا وجاء في قالوا إن لنا لاجر إن كنا نحن الغالبين.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 واسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وغارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر كرتموا في المدينة لتخرجوا منا ما أغلوا فسوف تعلمون لو قطع أن يديكم من خلاف ثم لا أصلب قالوا إن إلى ربنا مقلبون وما تقيم مننا إلا أنمنا بآيات ربنا إلا أنمنا بآيات ربنا لمجد ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين